أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الواعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وما دعاء الكافرين إلا في الظلال ولله يستجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً طوعاً وكرها وظلالهم بالغدو والآص. السماوات والأرض قل الله قل أفتختم من دونه أولياء لا يمركون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا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 واللّينَ لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم ورأس النهادة أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الحَقُّ كَمَنْهُ أَعْمَى يَقُولُ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يُصْلُون مَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدنية يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا أَصَابُرُتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يُقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ نِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّهُمْ صَلَوْا وَيُفْسِدُونَ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 طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يغفرون بالرحمن قل هو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 أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْهُ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ كسبت وجعلوا لله شركا أقول سموهم أقول سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهرين من القول بل زوين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ أشق وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُحِدَّ الْمُتَّقُونَ تَجِيمَهَا تَحْتِهَا الْأَنْهَاءُ أُكُلُهَا دَائِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَةُ الْمِينَاتِ الْتَقَوْنَ وَعُقْبَةُ الْكَافِرِينَ النَّارُ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 الكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب